ارنبلا بانك لا دخل غالي على, على الحالي لوقف سياره الوالي انتظر الساعه في بالي من زمان اخونايل بالثرا انا بعيالي شوفك بتخيل صوره جسدك ببالي شوفك ارمي على التربه بالدمع يا حس وضلالي حالي غيرك افتكر كم اللي وصاني يشتكي خصا من اللي في الزاله عيني تطالني الموقف خالي وافتكر اجمل تبن مايه بالخيان وافتكر ثاني وصلات تذكروا ملك وصله وصناكم يا والينا ومدنا حياتينا وصناكم يا والينا ومدنا حياتينا عندي لقى برجينا وقعدا نصفوق الشاف حدد دمع يابو عليك بكار بلاجاف وقعدة نصفه قل جات حددت لا معيابه علي فكر ولا جات <تصفيق> جبت القبور ينفتح ويدي ما جريه جبت الأخو نظرته عاليه وأبيه بنا يقول الصبر يغتل الرزيه وصنعكم لو علينا أمه جينا وقعدانه صفوق الجاب حدى الدمع يا ابو عليك فكر بلاجاب عند القابور جينا وقعدانه صفوق الجاب حدى الدمع يا ابو عليك فكر بلاجاب قبت <تصفيق> القابور ينفتح ودي ما جارية قبت الأخو نظرته عالية وأبيه انك تقول الصبر يا اختي للراجي يا ربي شوفيني يا في القبر جدتي بلا ارام وتذكر يج اسمي رسالة يا رسالة الكربلا للمدينة ولا للبرية الكربلا للمدينة ولا للبرية يا حسين يا حسين يا حسين ما فديناك بقدح الحلو ما سقيناك بدمع المقلتين إلى زينب في تلك الخيام زينب يا, يا, يا, يا حسين يا حسين يا حسين تعتفر الأرواح يمك يا حسين زينب يا, حسين يا, حسين يا حسين. ما ابحج مقلتين يا حسين يا حسين يا حسين عباس. قوم يا عباس وتلقى الاساره قوم يا عباس وتلقى له سالة. هلأ هلأ. يا عباس وتلقى له وسالة. حيدا حيدا حيدا حق. قوم يا عباس وتلقى له سالة. عنا رحل. يالله. عنا رحل. حسين.